بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله يسر اخوانكم ان يقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان شرح كتاب الاتصال للامام الشاطبي لفضيله الشيخ ابي عبد الباري عيد بن سعد شريفي حفظه الله نترككم على القرص الاول من هذه السلسله سائلين الله ان ينفعنا بها طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان ازكى الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مقدمه المؤلف الحمد لله المحمود على كل حال الذي بحمده يستفتح كل امر ذي باب خالق الخلق لما شاء وميسرهم وميسرهم على وفق علمه وإرادته لا على وفق أغراضهم لما سر وساء ومصرتهم بمقتضى القبضتين فمنهم شقي وسعيد وهداهم النجدين فمنهم قريب وبعيد ومسوي ومسويهم على قبول الإلهامين تفاجر وتقي، كما قدر أرزاقهم بالعدل على حكم الطرفين تفقيه وغني، كل من منهم جال على ذلك الأسلوب فلا يعدوه، فلو تمالؤ على أن يسد ذلك الفتق لم يسدوه. أو يرد ذلك الحكم السابق لم ينسوه ولم يردوه. أنا العم يتكلم على. أنا يمكن نقول هنا يتكلم على أضاء الله بقدر في الكون يعني. أولًا حمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. قال الذي بي بحمد يستفتح كل ذي أمر ببار. قال سخذ لما شاء ومسيره على وفق علمه وإرادته على وفق أغراضه. يعني هو خلقهم أن يسيروا على وفق علمه وإرادته. وهذا ما يشمل بالإرادة الكونية الإرادة الكونية هو في قلب منه هي إرادة شرعية إذا بيقول هذا هو مستجيرهم على وفتي هذه الإرادة ولا يخرج أحد على هذه الإرادة الشموية فهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي مع الأصل أصيل وهو حكمته سبحانه وعجله جل وعلا وعدم ظلمه للعباد بعد كلام على هذا الباب، أي باب القضاء والقدر، وقبل الخوض فيه يعني والكلام فيه في هذا المضمون هذا، لابد أن تحصل المعرفة ببعض صفات الباري سبحانه عز وجل، وهي التي تسوق للإنسان بعد ذلك أن يسلم لهذا القدر، ولن علمه الذي أحاد بكل شيء علمًا. لا يغلب ان ان قدر الذر في الصوت ولا في السماء اي لا يغلب ان ان قدر الذر ولا في السماء الاول هنا حكمته التي هي الحكمه البارقه ويرا هذا من خلال خلقه والمتدبر في قضايا هذا الكون يا ما عظمه هذه الحكمه ثالثا بعد ذلك قدرته الذي هو فيها لهذا الكون على كل شيء قدير وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون هذه القدرة التامة العامة التي هي وفقها يمشي هذا الخلل ثرابا عدله سبحانه عدل ذلك المتكلم لهذا القضاء والقدر بدون هذا المعنى بالله لا بد أن يحصل في ماله بالقضاء والقدر خلينا لماذا لأنه جاهل بربيه ومن جاهل ربه أفسد علاقته بينه وبين ربي من جاهل ربي هذا لماذا لأن الجاهل لا يدرك خبايا الأمور وخفاء الأمور ومن لم يدرك عاده الخبايا هذه الخبايا يفسد اكثر مما يصلح يفسد اكثر مما يصلح ولعاده قال المولى عز وجل وعسى ان في شيء هو خير ان تقوم وعسى ان في شيء هو شر ان تقوم والله يعلم وانتم لا تعلمون اذا وكان هذا القدر والقرار الذي يجري الله على عباده قائم على هذه التيهيه والله والله يعلم وانتم لا تعلمون ف الواجب على من وصل الى هذه الدرجه والى هذه المرحله وسلم بعلم الله ان يعيش تحت تلك الرايه العظيمه التي قال فيها الرسول صلى الله عليه واله وسلم ما يقضي الله لعبده قضاء ابلا وكان له خيرا ما يقضي الله لعبده قضاء اذا وكان له خير لان كل قضاء يقضي بالله على عبده الا وكان له خيرا ومستحيل ان يصل انسان الى هذه الدرجه واذا هذا التسليم فهو جاهل بربه وهو جاهل بربه ولهذا نجد كل المشاكل بتحصل من الانسان في حياته كل مشاكل تحصل بشريه في حياتنا راجعه الى هذه النقطه نقطه جهل الانسان بربه وعيوب الدنيا وسبحان الله ما شمل قبل امك سلام اهلا وسهلا هذه هي خانق الحلقه والله والله راجعه المباشر المباشر او بده يتم ما يخليوا فاطمه خلص الموضوع هيك كلنا عند شمال الفقراء لا الفقراء هم غير تعابين ما تدوحوا هم عندهم فقرات بس والان يعني الحقيقه اي حقيقه الحقيقه الامر كله قائم على هذا الامر وهو ما اكتشف الانسان بالله ماذا كان عارسا بالله راحه في هذه الحياه راحه يعني انت هذه هلال يعرف ان ما له مشيئه وقضائه ما له هناك فينا والخانه في لا بد في التسالبهات من المثل اللي ما وقلتها دوله ان رب سبحانه عز وجل في اعتقاد الاسباب والله لا اصبحنا من اكبر الصوفيه الذين تعلمها كوفا لكن اوجب علينا اتخاذ الاسباب من تمام عبوديه الله هو هذا اتخاذ الاسباب يعني لولا ذلك ولولا يكون منه امره لعشنا مثل ما عايشين لكن اضطرب جدا ان نستخدم الاسباب وان كثيره اصلا في الكسب تساعد على التعجل والاندفاع والا كانت بمعرفه ابي ان يسلم له تسليما سيستريح الانسان بعدها ما راحته ولهذا فكر مارتن لوثر هي التي جعلت قصه موسى مع الكلب تبتدئ بامر عظيم اجوا الامر اللي بدات بيه والان نقر الطير في البحر ما علمي والله يعني القصه عجيبه واعجب من ذلك بدايتها لما صعد الى السدين نقر الطير في البحر ورفع رأسه وقال يا موسى ترى طول مقعود وانا ما صلعتان لو علمك ما علمي وعلمك في علم الله الا كما نقر هذا الطير في هذا البحر هذا بس بس البحر وين لا شيء ولهذا الملائك لما قال له المولى اني جاعل في الارض خليفه ماذا قال ستجعل ما فيها من يشفي فيها هيك باء ونحن نخف عند كرهات الثلاثه قادر انتوا قال اننا نحتاج انه يعني هذاك الاعتراف عندهم قائم على عيب سابق عندهم مش هكذاك على طرفه لا علم لنا الا ما الا ما فاعتراض الشاب كان بعيداً من الله عزوجل مش عندي أنفسي. مين من عدي أنفسهم وإذا من راح جه؟ بعض البكستريين قالوا قبل ما سكنوا الجن ما سكنوا جن وغير ذلك ما فيش لجن ولا ولا من خفس لقب ذلك وإنما قال لا علم لنا إلا ما علمتنا في اعتراضهم بعيد ما علمهم الله وياه إيش حتى بعدها لما قال اذن ام بهم باسماءين ام بهم باسماءين بعد قال الجذور لم يبقى اي اعتراض وانما المصارعه فقط لا يعترض الا شيطان القدر والقدر الذي لا يعترض ولهذا لما كانت الامور تسير امام موسى بعلمه من الخبر تابق وعدم علم موسى وله شرع تابق كلما فعل فعله انكره من موسى يراها الامم لكن عواقب الامور من يعلمها هو الله وحده فالخبير لما كان هو المبلغ عن تهديدك ان قال لا تساني ما ليس لك به حتى لا ليسك من امرك حتى وهذا قال وهو يقول يا ليتهم صبر اذا هذا الحقائق الامور لا يعلمها الا من الا الله وحقيقه تصدقوني بالله تدل على ان الله من اعت بهذا التسليم سينيه له في حياته العلم العمليه العلميه مثل ما راى موسى مع الخضر لكن يحتاج منه ما اشريف غريب شوف بكم يعني كي حقيقه الامر وكيف الله عز وجل ساقه الى ذاك المسار والخير والخيره كلها في ذاك المسار اللي كتابه الله ولهذا عاش اصحاب تعالى ما عاشوا من فقر وجوع وعوريه وهم في اكل المراح بالله يئنهم علموا ان الله ما يقضي عليهم قدرا الا وكان فيه ما خيره هذا مقدمه مبناها على هذا القول واضح اذا المقدمه فيها تسليم للقضاء والقدر وضمنا تعظيم بالله عز وجل لان بعد ذلك تتاتي الاوامر والنواهي والبدع وغيرها ذلك مبناها على هذه الحاله دي ما جاء في الكتاب بعد ذلك، فكأن هذا صورة ملخص لأمّيات. ما دام بهذا الصورة سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي أنا حذّستكم عنه، وأنه وعد وأنه كذا وأنه كذا، والذين ناس كلهم تحت أمره، إذا انتهى لهم، ويمشوا في عمله. صدق. فلا إطلاق لهم على تقييده والانفصال. والله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصيل هذا يقول الحاين يعني مما يدل على عدم علمه, علمه وقدرته والله يسجد من في السماوات والارض مالا طوعا وطوع وظلالهم بالغدو والاصيل معنى هذا السجود سجود مال رب اخر جود الخير كما قال الآية السابقة وإن من شيء إلا آكل رحمان ما عدل عدل عبودية ما عبودية ما هذي العبودية أجراه الله حتى يعلن الإنسان أنه ملك واجرى عليه من مثل هذه الأمراضية وتبقى له ما أجرى عليه ليالاما انه مرضو من جوع وعطش وغير ذلك من ألم ومرض جلية والعاقل يصل الى هذا ويعلم انه مرغوب وان هناك رغب في هذا الوال وذلك في عادته على الدوام ماذا يتمرد اذا هذا الكل ذكر عبوديه القهري معنى ذلك بهذه العبوديه يصل بها العاقل الى عبوديه الاختيار وهي اولى العبوديات نعم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وكاشف الغمة الذي نسخت شريعته كل شريعة وشملت دعوته كل أمة فلم يبقى لأحد حجة فلم يبقى لأحد حجة دون حجة دون حجته واستقاما ولستقامت بعاصم ولا استقام لعاقل طريق سوى سويد لا حب لاحب لاحب محجته اول انا وجمع تحت, تحت حكمته كل معنى مؤتلف فلا يسمع بعد وضعها خلاف مخ خلاف مخالف ولا قول مختلف فالسالك سبيلها معدود في الفرقه الناجيه والناكب عنها مصدود الى الفرق المقصرتي او الفرق الغاليه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الذين اهتدوا بشمسه المنيره وقته اثاره اللائحه وانواره الواضحه وضوح الظهيره وفرقوا بصوارب ايديهم وألسنتهم بين كل نفس فاجرة ومبرورة وبين كل حجة بالغة وحجة مبيراً وعلى التابعين لهم على ذلك السبب وسائر المنتمين إلى ذلك القبيل وسلم تسديماً كثيرة. فبعد ما ذكر يعني عرف بالله سبحانه عز وجل من خلال كلامه البسيط. عرفا بالمبلج عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم وعده ده كبير للانسان في هذه الحياه الدنيويه خاصه بعدما اصبح له النهج الوحيد بعدا لم يبقى لنهجه الا هذا النهج الوحيي يعني لماذا ان كل منغى قبله شارعته مسخه ولم يبقى بعده شيء لم يبقى بعدها شيء يبقى شريعه شريعاته واشياء هي الباقيه اذا لم يقل الناس الى معرفه بالله عز وجل ثم باقتفاء اثر نبيه صلى الله عليه واله وسلم نعم اما بعد فاني اذكرك ايها الصديق الاوفى والخالصه الاصفى في مقدمه ينبغي تقديمها قبل الشروع في المقصود وهي معنى قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قيل ومن هم الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون عند فساد الناس وفي روايه قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال مزاع من الخبائل. الآن بدأ بعد ما كثير تكلم وعرف بالله وعرف برسوله، ثم بدأ قال يعني الآن يبدأ معك ملاجرة، سيتذكر معك في بعض الأمور التي واردة، وخاصة هذه المقولة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غالباً ويسيء غليباً خطوها الأمور ذا، إذا. لأن اللي يبين أن هذا الدين ستمر به أطوار فأول ما بدأ بدأ بالغرابة وأخر ما ينتهي ينتهي بالغرابة وهذه الغرابة التي يذكروها هي غرابة النسبية نسبية غرابة النسبية قد تكون في بعض الأحيان في وسط من هم من أهل التزامي يكون الإنسان غني لماذا؟ لما سيذكروه؟ من معاني في هذا الكتاب، وهذا كأنه بدأ في أمض يهيء الدار في هذا الكتاب لماذا؟ يعني أنه إذا طلب الحق هو سائر إذا أن يعيش في هذه الغرفة، فالتوضيح من البداية هي كما يسمى الإعداد النفسي، الإعداد النفسي. يثيل على هذا النهج اذا فمن البدايه يكون الانسان عاله اذا سلك السبيل الصحيح والنهج القويم الذي سار عليه الرسول فإنه سيكون غريبا وهذا ما يعطيه قوه في سيره كما سارت الثلاث الصالح على ذلك وعندما وجدوا مثل هذا في الامور قالوا هذا ما وعدنا به رسوله وتبع الله رسوله وما ذلك الا ايمانا وتسليما واضح الاستدي لازم يشعر الإنسان في نهاية المطاف بهذه الغرفة يعيشها يعيش هذه الغرفة وهذه الوجة التي موجودة يعيش تحت داعتها حتى مع إخواني من حين إلى آخرة عندما يبتدي في المذاكرة إني في اليوم الأول يجوا بالمئات ثم بعد ذلك تبدأ هذه المئات ماذا تتناق تتناق تتناق وهنا يا يا صاحب الغربه قيمه الثبات على الشيء قيمه الثبات على الشيء طرحت القينات مطاف احيان الوحده قدمت احيان الوحده احيان اعتي ثلاثه لكن لا بد ان يصل على ذلك لتحصل لو هذه الفضيله واضح فضيله الغربه نعم هذا مجمل ولكنه مبين في الروايه الاخرى وجاء من طريق اخر بدا الاسلام غريبا ولا تقوم الساعه حتى يكون غريبا كما بدا فطوبى للغرباء حين يفسد الناس وفي روايه لابن وهب قال عليه الصلاه والسلام طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنه حين تطفى وفي روايه ان الاسلام بدا ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله كيف يكون غريبا قال كما يقال للرجل في حي كذا وكذا انه لغريب وفي روايه انه سئل انه سئل عن الغرباء قال الذين يحيون ما امات الناس من سنتي هذه هذه تور في مجموعة طرق يعني صريح يعني إياته وهذه كرة عظيمة شروع عظيم مش تعب لكن بعمومه البعض بدأ الإسلام غريب ونطبه غرابة وصريح عديدات أما هذه الجزيئات كلها ما من جزئية إلا فيها ماذا ما قال لكن الغرفة تصحب بمجموعة هذه الطرق نعم وجملة المعنى فيه من جهة وصف الغرفة ما ظهر بالعيان والمشاهدة في اول الاسلام واخر وذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعثه الله تعالى على حين فترت من الرصف وفي جاهليه جهلاه لا تعرف من الحق رسما ولا تقيم له في مقاطع الحقوق حكما بل كانت تنتحل ما وجدت عليه اباؤها وما استحسنه اسلافها من الاراء المنحرفه والنحل المبتدعه والمذاهب المبتدعه والمذاهب المبتدعه فحين قام فيهم صلى الله عليه وسلم بشيرا ونديرا وداعيا الى الله بابنه وسراجا منيرا فسرعان ما عارضوا معروف معروف معروف فعرفوه بالنكر وغيّروا في وجه ثوابه بالافت ونسبوا اليه افتعالهم بالشرعتي ونابذهم في النحله كل محال ورموه بانواع البهتان فتاره يرمو يرمونه بالكذب وهو الصادق المسدوق الذي لم يجرب عليه قط خبرا بخد الذي لم يجرب عليه قط خبرا بخلال مخبري واو واونت واونتا بته وااونة يتهم يتهمونه بالسحر فااونة والله وااونة يتهمونه بالسحر وفي علمهم انه لم يكن من اهله ولا ممن يدعيه وكرره يقولون انه مجنون مع تحقيقهم بكف عقله هذا التهمة مقيمة مع تحققهم بكمال عقله وبراءته من مس الشيطان وخبثه وادعاؤهم الى عباده المعبود بحق وحده لا شريك له فاذا هم هو قلب طيب حتى قطعوا بعض ثم اذا و اذا دعاهم الى عباده المعبود بحق وحده لا شريك له قالوا جَعَلَ الالهه ايلاه واحده ان هذا لشيء عجاب مع الاقرار بمقتضى هذه الدعوه الصادقه فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين واذا انذرهم بطشه يوم القيامه انكروا ما يشاهدون من الادله على امكانه وقالوا اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وإذا خوفهم نقمه الله قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء أو أتينا بعذاب أليم اعتراضا على صحه ما أخبرهم به مما هو كائن لا حاكم وإذا جاءهم بآيه خارقه افترقوا في الضلاله على فرق واختلفوا فيها بمجرد العناد ما لا يقبله ما لا يقبله اهل التهبي الى التفريقه بين الحق والباطل كل ذلك دعاء منهم الى التؤسي بهم والمواقهه لهم على ما ينتحلون ابرا او خلاف المخالف لهم في باطلهم رب لما هم عليه والسلام ونبذا لما شدوا عليه يظنوا واعتقدوا اذ لم يتمسكوا بدليل ان الخلاف يوهن الثقه ويقبح جهه الاستحسان وخصوصا حين اجتهدوا في الانتصار بعلم فلم يجدوا اكثر من تقليد الاباء ولذلك اخبر الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام في محاجه في قومه ما تعبدون قالوا ما تعبدون قالوا نعبد دونه امشي بس السكون خير ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنضل فنضل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او يرجعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون فهذا كما ترى عن الجواب القاطع المورد مورد السؤال الى الاستمساك بتقليد الآباء وقال الله تعالى ان اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا اننا وجدنا اباءنا على امه واننا على آثارهم مقتدون فرجعوا عن جواب ما ألزموا الى التقليد ما ما الزم الى التقليد فقال تعالى قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباءكم فاجابوا بمجرد الانكار ركونا الى ما ذكروا من التقليد لا بجواب السؤال فكذلك كانوا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فانكروا ما توقعوا مع ذواليهم ما بايديهم لانه خرج عن معتادهم واتى بخلاف ما كانوا عليه من كفرهم وضلالهم حتى اراد ان يستنزلوه على وجه السياسه في زامهم يوقع بينه بينهم وبينه المؤالفه والمواافقه ولو في بعض الاوقات او في بعض الاحوال او على بعض الوجوه ويقنعوا منه بذلك ليقف ليقف لهم بتلك الموافقه واهيه واهيا بنائهم فابى عليه الصلاه والسلام الا الثبوت على محض الحق والمحافظه على خالص الصواب وانزل الله قل يا ايها قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون الى اخر سوره وريت ايات اخرى في هذا المقال افضل من هذا العوم هذه الكلمات الاخيره على ذكرها صلى الله عليه فقد في قريه وخص غرابه النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يعني وبين ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو واضح بين صحته ما هو عليه النبي صلى الله عليه بين صحه ما يدعو اليه من خدعيه اقامه الفجه عليهم بهديه وبسيرته وعذابه لو كنت مخبركم أن جيشا ألم نير العبيات لو كنت مخبركم أن جيشا قال وأكونت مصدقين قالوا ما علم عنك كذب ما علم عنك إلا تدخل بعد بعد هذه الكلمات لم يبق لهم مجال أن يقولوا نصف كلمة بعدها لكن يبقى это अमेतर be ta برسول معكبر هند من وجهه كفروا به ومن وجههم يكون لهم حجه بين يديه العرش اذ بعث يعني في السياده والمقل والذهب واضح الاش الى ابعاد و المقل مع الله عندهم حكم الرجل عندهم فغيروه واراد ان يات بحكم اخر من عند النبي صلى الله عليه وسلم فإن وقفوا بين يدي الله حاجوا الله بإهتى النبي كذناء فتبعوا مع كبرهم بمجالس فكفار قريش كذلك لما لم يجدوا سبيلا اللي الموافق في وجه من الوجوه أرادوا أن يس يعني يذهب إلى أبعد من ذلك في السياسة لرد ما جاء به الرسول فقالوا للطاعد لما جاء رسول ايثي بالقران غير هذا او كذا يعني حتى يبعث الرسول اذا بدل هذا القران او جاء بحد من قبله يقول انت تفرت غير القران اذا انت لست اهل الاتباع فتشد الى ابعاد من مكه والذهاب بل الامم ذهبت الى ابعد من ذلك في قول تعالى الايه الاخرى ايش قال قد سيطبقونني ان كان قبل الاشراق اه كته لي تنكلو اه وانكاد يعني انكاي اوحينا اليك لتشتري علينا غير اذا لا تخذوه فخليفه يعني اذهبوا الى ابعد ما يفوت للديات والمكر يعني ذهبوا الى ابعد ما يكون في الديات والمكر. والمكر يعني مباشره غير منهجك تصبح صديق وفي نعطيك المنصب بطلعوك نرسموك نبعدوا بيفا فايده لا تبقى على الحق وهذا حال الله اهل الباطله لما كان الحق اقوى منهم مهما كان حال اهل الحق من الضعف لا يرضونهم يعيش بينهم. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة إبراهيم: ماذا قال الكفار للأبواب السباق؟ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في مجتمعنا. هل أورقنا كريم؟ لأن هذا الآية هذه. أتينا بنس. فيها اشاره بوجود صبر اهل الحق وان الذكرى لهم وان اهل الباطل لا يستطيعون الوقوف امام يعني اهل الحق مستضعفون اهل الحق مستضعفون ومع ذلك لم يرضوا ببقائهم بين ظهورهم وهم في حيز ضعف بمادا لانهم مستضعفون في القله لكن حقهم قوي وحجتهم ظاهر حجتهم غالب كذلك حتى بيان استثناء يذكر اهل الحق لا يوقى اهل الباطل بقايه بين ظهورهم لان ذلك يوقعهم في جهل لان حجه الحق قوي وإذا على الحق في هذا خالل الموضوع الجديد ماش نقول له حط حجس حط قوي. بل زبل بيوم يبرق اصلا هذه دايره كلام لا, هي لا جاء الحق ذهق الباطل بمجرد ما يجي الحق يزول فنضربوا بالحق على الباطل ما اذا هو فان هذا في قوه الحق ولا اهل باطل مستحيل يطوا ببقايا الحق بين هذول وليه هذا دايما وبدل عندما لا يستطيعين يلجؤون الى الحديد والنار اذا هو مستحيل ان يقف امام وجه الحق اذا يرجعوا الى الحديد والنار اذا هذا كله يعني من ناحيه ياداه ان الكفار يحاولون على الدواء وان اهل الباطل يحاولوا على الدواء ان يستدرجوا اهل الحق ليتركوا الحق ايدهم عليه ويوافقوه فتكون بنتائج بعدا بيعوا الحق في ذلك ولذا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه المحاولات الا الثبات على الحق ولو كان في غربه فهمت الان ولهذا قال فنصب له عند ذلك حرب العداوه لان حاولوا كل المحاولات ورموه باتهام القطيعة وصار اهل مشيله كلهم حربا حربا عليه وعاد الولي الحميم عليه كالعذاب الالم فاقرضهم منه نسبا كان ابعد الناس من عن موالاته كبجهل وغيره والتقهم به رحيما كانوا اقسى قلبا عليه في غربة تواجهها وربى ونهاي دائماً بدنا صاحب الحق يجب علي أن لا يتنادى عن الحق مجتاهين لازم أن لا يتنادى عن الحق لماذا نهاية المطاف للحق لأن المهما قبر أهل الباطل فنهاية المطاف الدائرة للحق فما على صاحب الحق إلا أن يرضى على دعوته لأن الحق هو الغالب. نعم. كم؟ ومع ذلك فلم يكله الله إلى نفسه ولا سلطه على نيل من آداء إلى نيل المصلوفين. إلا نيل. إلا نيل المصلوفين. بل حفظه وعصمه وتولاه بالرعايه والكلاءه حتى بلغ حتى بلغ رساله ربي ثم ما زالت الشريعه في اثناء نزولها وعلى توالي تقريرها تبعد بين اهلها وبين غيرهم وتضع الحدود بين حقها وبين ما ابتدعه هذه اليه هذه الثانيه وفيها نور من النفس الى اهل ومع ذلك فلم يكله الله الى نفسه ولا سلطهم على الليل من اداه يعني ايه بهذا الموقف لما وقف مع الحفصي ولم يتنازل اي تنازل عنه بل ثبت ثم تمه الله تبارك وتعالى تولاه والله يعصمه من الناس فهذه العصمه التي عظم الله تبارك وتعالى بها نبيه هي نائلة كل من قام على الحق ما شاء الله فهي نائلة كل من قام على الحق يعني كل ما قام على الحق هل النوع من الافعال الذي عظم الله بها نبيه من النافي نائلة صاحب الحق لأن قال المولى عز وجل ورسولا مبشرين ومنذرين لن لا يكون هناك على الله حجة بعد الرسول هذا إذا فالقائم على الحق لا بد هو حجة الله في الأمر لا تزال مانة معرفة من أمة ظاهرين الحق لا يضرهم من قال من نوىهم من قاتلهم من فعل يعني لا يضرهم لماذا لأنهم هم حجة الله على الخلف واضح هم حجه الله على الخلق واضح اذا فالله تبارك وتعالى يحفظهم ما داموا قائمين على الحق فبمجرد ما يتنازلوا عن الحق الذي هم عليه يكيلهم الى انفسهم ولهذا قال لن يكله الله نفسه اذا فهذا الامر يعني فيه مذعاب لكل من قال كان قائما على الحق ان يصبر ويثبت على الحق ان الله تبارك وتعالى ناصره ولو بعد حين وقد هذا المقال منه سبح الله يرشد الى هذا لكن هو لا يشير الى هذا لكن يستفاد منه ان هذه العظمه التي حصلت للنبي من اجل تبليغ رسالته من اجل تبليغ رسالته هي نائله كل من كان قائم على الحق ومبلغ لهذا الحق حتى تقول فشت الله ولهذا قال لا تنزلوا صاحبه من امتي ظاهرين على الحق اذا اذا ذهبوا عن الحق وابرزوه لا يظلمهم من خالفهم عنا وهم من قاتلهم لا يظلم لا يرشق بهم ضل بماذا بان الله في اثناء نزولها وعلى جوال تقريرها تبعد بين اهلها وبين غيرهم وتضع الحدود بين حقها وبين ما ابتدعوه ولكن على وجه من الحكمه عجيب وهو التاليف بين احكامها وبين اكاذبهم في اصل الدين الاول الاصيل ففي العربي نسبتهم الى ابيهم ابراهيم عليه السلام وفي غيرهم لانبياء من المبعوثين فيهم هذه نقطه حساسه كذلك يشير الى يرحم الله تبارك وتعالى ويوجه القائم على الحق الى امر عظيم وهو اذا كان هناك سبيل ونقطه التوافق مع المخالف يجب الانطلاق منه وافق يعني اذا كان المخالف الذي يخالفك وان كان من اهل البدع اذا كان في نقطه وافقه بينك وبينه انطلق منها con إذا فيه سبيل يستطيع أن ينطلق منه للدعوة نفسه أولا، ولهذا إشقالها لما شاهد الناس قال ثم ماداة الشريعة في أثناء نزولها وعلى توالى خيرها تبعد بين أهلها وبين غيرها يعني الحدود تنضبط. وتتباعد بين أهل الحق وأهل الباطل، وتصنع الخدودة بين حقها وبين مبتدعه، لكن على وجه من الحكمة عجيب، وهو التأليف بين أحكامها وبين تكابذين في أصل دينه أول الأصيل، في العرب أثبتوا بخلاف أبيهم إبراهيم، وفي غيرهم لأمبيائهم بعوثين، كقوله تعالى بعد ذكر كثير من الأنبياء. اولئك الذين هدى الله لديه هداه مقتلي وقال قل يا كتاب تعال تعال بالكلام تعال <تصفيق> بالكلام سواء مين انا لا افهم ولا اشك اول يتخذه بعض من بعض ارضيه اي كلمه فيه تفكير لانك تكون انت لا قادر من هناك شيء تقدر تاخذ بعد ذلك الى ما هو الحق ولهذا قيل ذا وقال وقوله تعالى وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وسط بين نوح والذي اوحينا اليك وما وسطين في ضرام هيمه وموسى وعيسى ان اقيم الدين ورقت في كبر على المشركين واضح اذا قال عند بصيله بينهم بين ابراهيم قد عن حتى نسبه كما قالت يعني اتبع مله ابراهيم عليه السلام طبعا اذا كاين نقطه تواصل بينهم وهذه المده الاخيره شر في ال ال وعلنا السنه العاصمه نتكلم موضوع عن يعني عظيم استنجه جدا, جدا, جدا الره والتوحيد والوضع الذي نعيشه نحن اليوم طبعا عيشون نحن اليوم من فكر أن احتياجهم أمراض وغير ذلك هم في حاجة إلى من يدفع عليهم ما هم فيه من آلات وأسقاط وغير ذلك إذا قلت صلى في النبي الحمد لله في النبي بالتعاون إلى الله في هذا الزمان. ما اشد الناس انشرا للمنهج السديد وهو الانزلاق من ادعيه المؤ المذهبه الهم والغم والادعيه المحصنه الانسان من كل سو يعني ثاني نقطه طبعا الا وهو اراضيه الاجتماعيه وهو سبب الداء الذي يحله الانسان وصرف المشاكل التي هي عند الإنسان إذا أنا وياك تحاول نخرج من إشكاليات إذا الأد الأدعي والآثار كما أطرق فيها أنت يطرق فيها بيرو إذا فلا تدخل معهم في شرك وفي غيره تعال إلى كلمة سواء بينك وبينهم هذه الأثار وأثناء تبليغها لا بد من التعريف بمن يبتغ الشو اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اياله مع الله انت اساسنتك من هذه الجزئيه لتعرفهم بمن هو قادر على كشف السوء وهو الوحيد اذا اخرجته من مال من النجوب والتضرع الى غير الله لا تضرع بالله اجدر اذا فتحت طريقا بينك وبينهم من ثلاثه بينهم اي استيبر كما ان الانطلاقه كانت صحيحه تماما يا وهي هذه الافكار اذا هذا وضعنا بمد من اعتباره واعتباره يعني خاصه الجهاد الزمن لهي هي العشوائيات لو شاء بس دوسه زمي اهلا في الدراسه استنبطا وقد اصدقوا ب جليل الخليله بالعقله كانت مشكله التقاء الفاتحه فكرت ان الشيخ من في وسط كما قلت والمشهور ان صلات الجنازه لها ممكن تشتغل ها انت لاحظت قص شك ان الايما عند المطبقون يقولون على ان لا يقرؤون صف سابع صف جهر وان كان في هذا نظر قبل الابدا الشرعيه ولكن لو اتى اللقاء القوم يقول هؤلاء لم يعطيوا صوره كلها ليس انهم لم يعطوا صوره ولكنهم يكتفون من غير مشاط هذا المحل وان كانت رمضان فكنت كذا شكه فسال اذا القائد انها لم تشرى يعني في, في عقود الزواج يعني لم يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا لانه وعد بالبيع والصرف ولكن احنا النبي تركه لان صار ثم هذا فكان سيدنا عبد الله الصديق هذا يعني السكوت هذا فصل المجلس والجره الاكثر خصوصيتها خايفه تحضر الشوره هذه مع اباذ الايمن كنت حاضر راتبي <عقف فيه> وطول <مع> هو الكلمه وانا يعني اجى بعد لما تعلمت العاقل فبس انا اتكلم فعند ما رفعت يدي للكلام اشمعى كل نظرت الي نظره استراء على برمه انا من نظروا هذا فطروا قدامش انا والحاج سته اخذت ثلاث معصنتاي دي و بغضت السلام عليكم الراجل قال له واش كاين شنو قلت لك باش تشوفوا لي كامل عطوا مطيش انا كنكون نتكلم مع بابا طارق قال لي واحد مش وخبر اقعد لهنا و ورعك على واحد الكلمه وا واضح انا كنت نديرها قالت لي قلت لهم سؤال مطروح الاول الان لي نطرحوا ثاني شيخ صلوفي حصل في يوم من ما أن أناس عقد عقد زواج فيه الولي فيه الشهود فيه فيه سيارة فيه كذا تحديد المهم ولم تكن ساجحة بعيد البند جاء في الطريق جاءني والدين يا شيخ العقد تم والمال هم تراتش هذا العقد صحيح حنا هذا الشيخ. هذا العقد صحيح اذا سوره الفاتحه ماذا اخربها ده صدقت بني في غير مكان هذا قران نعم يا بني نعم صدقت فبدل اه من الارض يعني اذا قلت كيف يدخل الى هذه المداخل اذا فهذا التوافق واضح الذي ارشد اليه الامام الشاطبي عنده ذو كبير جدا ومن سائر الائمه هذا كذلك استفدت في برنامج كانتر الدعوه المخالف الذي يخالف منهجه والرؤيه ذو ان ترابط ترابط بينك وبينه علاقه ود ا مره 2 3 هذه هذه 2 3 هذيك الرابطه تشد بعد ذلك الوفاء والوثاق بينكما وان حصل اختلاف ولهذا بين الزوجين قال الممولع الذك ولا تعجموا مال عقد عقد النكاح معناتها بعد ما تتربط العقده يصبح القلق صعب الرجل مره اختلاف لان العقده ما فوقدت وحصل من التقارب ما حصل. تقول الله تعالى: فهذا التقارب الذي يقع بينك وبينه مرة أخرى إن حصل بينكم شؤثهم يبقى هذا الود شائعاً. أما من أول وهلة تلاقيه وتتصب على عدائه وعدمه مشجحين أن تلقى العنة والضراب بينكما. ان هذا اصل عظيم في الدعوه يرشد اليه الامام الشافعي رحمه الله تعالى من كان قائما على هذه الدعوه بينه وبين المخالف يبحث عن اكثر توافق للدخول للتوحيد للدخول الى دعوه الى عباده الله عز وجل وخاصه تقول علماء زمان هذه الحدايه ممكن الانسان يثبت بها سبيل الى هذه الدعوه إلى نخيب الله وإلى التأليف بالله عز وجل ولا يكن بينك وبين المخالف اي نعم خب وما زال عليه الصلاه والسلام يدعو لها فيئوب اليه الواحد بعد الواحد على حكم الاختفاء خوفا من عاديه الكفار زمان ظهورهم على دعوه الاسلام فلما اطلعوا على المخالفه انفوا وقف انيفوا وقا... وقاموا وقعدوا فمن اهل يعني كل بالضم كانه يبين في الغربه كيف بدا اول ما بدا ابتدى بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حسب لو من الله ما لم يحصل لغيره وهو اللي كانت في بدايه دوع لولاها لتسلط عليه وانما حفظه الله تبارك وتعالى بما له في اهله في اهله وذويه من اجل ذلك يرسل له ذوي من قووه وفي قوم تبقى دائما هنالك القرابه فيها نوع من الحميه أنه ما يدين بدينه، لكن تبع تبقى حمية القرار. فحبذا النبي صلى الله عليه وسلم ب تلك الحمية، والله جعلها سبيل لأخذ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بدأ يتكلم على كيف الصحابة بدؤوا يدخلون الواحد بدال واحد، ثم كيف شاع الخبر بين الصوفاء وحصل ما حصلناه. ومن اهل الاسلام من لجاء الى قبيله الى قبيله اي الى قبيلته فحموه على اغماض او على دفع العار في الاخفاء ومنهم من ومنهم من فر من الاذايه وخوف الغره هجره الى الله وحبا في الاسلام ومنهم من لم يكن له وذر يحمي وذر يحمي ولا ملجأ يركن اليه فلقي منهم من الشده والغضه والعذاب او القتل ما هو مهلوم حتى زل منهم من زل فرجع امره بسبب الرجوع الى الموافقه وبقي منهم من بقي صابرا محتسبا الى ان انزل الله تعالى الرخصه في النطق بكلمه الكفر على حكم الموافقه ظاهرا ليحصل بينهم وبين الناطق الموافقة وتزول المخالفة. فنزل إليها من نزل على حكم التقيين. ريثما يتنفس من كربه ويتروح من خناقه وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه غرفة أيضاً ظاهرة. ماذا تقول باطنة هاي؟ لا يعني هذه الغرفة ظاهرة ولو أنها باطنة شحذ ذاتي. انما كل حال حال الصحابه والهدايه التي مروا بها فمن من كان سبو قبيله حمي فلجا اليها واستعملها في دفع الشر عن ومنهم من لم يكن لهم مثل هذا فلجئ من الشده مال في وعذ بما عذب ولم يسعوا ذلك الى ترخي ما هو عليه الا من ارتد عن ذلك من الشده هذا يقول السلمية مواطن عدة كثير من الناس يسلم فإذا حلاه الله عز وجل قبل أن يبتلى خرج من الدنيا وهو مال سليم ودخل إلى جنة ربه ومنهم من يبتلى فإذا به لم يصب على ابتلا فرتد بعد ذلك مثل هؤلاء الناس حديث أحد ابتلا وتقع عليهم من الشدة ما تقع من كان فيه من لا يصب على ذلك أي سعد حم فيرتد وبعد خرج قبل الابتلاء هلكحده بقى عن زي ليه ان ليك لهم من الايمان والصدق ما يشفع لده اخت عشان بقى مش عارف والله اوتوماتيك عشان خشف